بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده كتاب منار السبيل علام مضيان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر المساطية المجلس السابع والعشرون يقول رحمه الله كتاب الرضاع ويقرأ استرضاع الفاجرة والكافرة نص عليه وقال عمر رضي الله عنه اللبن نسبة فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية وسيئات الخلق لألا يشبهها الولد في الحمق فإنه يقال الرضاع يغير الطباع، والجذماء والبرصاء ونحوهما مما يخاف تعديه وفي المحرر وبهيمة وفي الترغيب وعمياء وإذا أرضعت المرأة طفلا في الحولين ذكرا أو أنثى بلبن حمل لاحق بالواطئ نسبه صار ذلك الطفل ولدهما في تحريم نكاح وثبوت محامية. وإباحة نظر خلوة لا في أجوب نفقة وإرث وعتق ولاية ورد شهادة وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما فيما ذكر وأولاد كل منهما أي المرضعه والواطئ اللاحق به الحمل الذي ثاب عنه اللبن من الآخر أو غيره كأن تزوجت المرضعة بغيره فصار لها منه أولاد أو تزوج الواطئ بغيرها وصار لها منه أو وصار له منها أولاد فالذكور منهم إخوته والبنات أخواته وقس على ذلك فآباؤهما أجداده وأمهاتهما جداته وإخوتهما وأخواتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته لأن ذلك كله فرع ثبوت الأممة والأبوة وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب لقوله تعالى وأمهاتكم اللات أرضنكم وأخواتكم من الرضاعة نص على هتين في المحرمات فدل على ما سواهما وعن عائشة عن الرضاع تحرم ما تحرم الولادة وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاعه ما يحرم النسب ويبنة أخي من الرضاع متفق عليها بقى. بشرط أن يرتضع خمس رضاعات فصاعدا لحديث عائشة قالت انزل في القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا فنسخ من ذلك خمس رضاعات وصار إلى خمس رضاعات معلومات يحرمنا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك رواه مسلم وبه قال الشافعي وهذا الحديث يخصص عموم حديث يحرمنا الرضاع ما يحرمنا النسب والآية فسرتها السنة وبينت الرضاعة المحرمة وعنه أن قليله يحرم كالذي يفطر الصائمة وهو قول مالك لعموم الآية والحديث وعنه لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضاعات وهو قول أبي عبيد وابن المندر لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان وفي حديث آخر لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان رواهما مسلم والأول أولى لأن المنطوق أقوى من المفهوم ويشترط أيضا أن يكون في العامين لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام صحاة الترمذي وعلى عائشة مرفوعا إنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه قال في شرح المحرر يعني في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن قالوا ارتضع بقية الخمس بعد العمين بلحظة لم تثبت الحرمة لأن الله تعالى جعل تمام الرضاعة حولين فدل على أنه لا حكم للرضاع بعدهما وقالت عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير يحرم لحديث سالم وعن أم سلمة قالت أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلنا عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلنا لعائشه ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة رواه أحمد ومسلم ونسائي وابن ماجه ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية لأن المصة الأولى زال حكمها بترك الارتضاع فإذا عاد فامتص غير الأولى ولأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان فدل على أن لكل مصة أثر والسعط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحربة لحديث ابن مسعود مرفوع لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحمة رواه أبو داود ولوصول اللبن ذلك إلى جوفه كوصوله بالارتضاع والأنف سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا للتحريم بالرضع كالفم وإن شك في الرضاع أو عاد الرضاعات بنا على اليقين لأن الأصل عدم الرضاع المحرم وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم متبرعة بالرضع كما كانت أو بأجرة لحديث عربة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت ذلك متفق عليه وفي لفظ للنسائي فاتيته من قبل وجهي فقلت إنها كاذبة فقال كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما خل سبيلها وقال الشعبي كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امراه واحدة في الرضاع وقال الزهري فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهارة امرأة واحدة وظاهره سواء شهدت على فعل نفسها أو على فعل غيرها كالولادة ومن حرمت عليه بنت امرأة من النسب كامه وجدته وأخته وبنت أخيه وبنت أخته أو بمصاهرة كربيبته التي دخل بأمها إذا ارضعت طفلة رضاعا محرجما حرمتها عليها أبدا كبنتها من نسب ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا, إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة رضاعا محرما حرمتها عليه أبدا لحديث يحرم من الرضاع لا يحرم من الولادة كتاب النفقات أي ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرمة والملك وما يتعلق بذلك نفقة الزوجة يجب على الزوج ما لا غناء لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف لقوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعتها الآية وهي في سياق أحكام الزوجات وعن جابر مرفوعا اتقوا الله في النساء فإن عوار عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولا هن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم وأبو داود والمعروف قدر الكفاية وأجمع على وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا كان بارغين ولم تكن ناشزة تكره ابن المنذر وغيره ولأن الزوجة محبوسة لحق الزوجة فيمنعها ذلك عن التصرف والكسب فتجب نفقتها عليه. ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما جميعا يسارا واعسارا لهما أو لأحدهما لأنه أمر يختلف باختلاف حال الزوجين فرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم كسائر المختلفات ولقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فاعتبر حالها وقال تعالى لينفق ذو سعه من ساعتها الايه فاعتبر حاله فاعتمار حالهما جمع بين الدليلين والشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير فيرد إلى العرف ذكروا في الشرح وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب لأن ذلك كله من حوائجها المعتادة وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها لأن ذلك من المعشورة بالمعروف ولأنه من حاجتها كالنفقة ولا يلزمه أكثر من واحد لأن خدمتها في نفسها تحصل بالواحد وتلزمه مؤنسة لحاجة كخوف مكانها وعدو تخاف على نفسها منه لأنه ليس من المعشرة بالمعروف إقاماتها بمكان لا تأمن فيه على نفسها فصل في كيفية دفع النفقة والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم عند طلوع شمسه لأنه أول وقت الحاجة إليه فلا يجوز تأخيره عنه ويجوز دفع عواضه إن تراضيا وكذا تعجيل النفقة وتأخيرها عن وقت الوجوب لأن الحق لا يعدوهما ولا يملك الحاكم أن يفرض عواض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما فلا يجبر من امتنع منهما قال في الهدي أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة لأنها معاوضة بغير رضا عن غير مستقر وفي الفروع وأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة, للحاجة إليه قطع للنزاع ولا تعترض عن الواجب الماضي بربوي كحنطة عن خبز ولو تراضيا عليه لأنه ربا وفرضه ليس بلازم لأنه فرض غير الواجب الكسوة ويجب لها الكسوة في أول كل عام للآية والخبر ولأنه يحتاج إليها لحفظ البدن عن الدوام فلزمه كالنفقة فيعطيها كسوة السنة لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى وتملكها أي النفقة والكسوة بالقض كما يملك رب الدين دينه بقبضه فلا بدل لما سرق أو بليئا فلا بدل لما سرق أو بليئا لأنها قبضت حقها منه فلم يلزمه غيره وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد اعتبارا بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة كما أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها وكذا غطاء ووطاء وزتارة يحتاج إليها واختار الشيخ تقي الدين وتبعه لنصر الله وغيره أنه كما عون الدار ومشط يجب بقدر الحاجة وعليه العمل وإن مات أو ماتت قبل انقضائه أي قبل مضي العام رجع عليها بقسط ما بقي من العام لتبين عدم استحقاقها كنفقه تعجلتها وقدم في الكاف لا يرجع لانه دفع ما استحق دفعه فلم يرجع به كنفقه اليوم وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن منها أو من وليها وكان ذلك بقدر الواجب عليه سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالعرف ومن غاب عن زوجته مدة ولم ينفق عليها لزمته نفقة الزمن الماضي ولو لم يفرضها حاكم لاستقرارها في ذمته فلم تسقط بمضي الزمان كأجرة العقار ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقتهم ما مضى قال ابن غنذر ثبت ذلك عن عمر وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر أو لا لأنه حق يجب على اليسار والإعسار فصل في سقوط النفقة وإعسار الزوج بها والرجعيه مطلقا أي سواء كانت حاملا أو لا لها السكنة والنفقة والكسوة لأنها زوجة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ولأنه يلحق طلاقه, طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق والبائن الحامل كالزوجة لقوله تعالى وإن كنا أولاة حمل فألفق عليهن حتى يضعن حملهن وفي بعض أخبار فاطمة بن دقيس لا نفقة لك إلا أن تكون حاملة رواه أحمد وابو داود وجسئي ومسلم بمعناه والناشز الحامل كالزوجة لأن نفقة الحمل فلا تسقط من امه أمه والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوه والمسكن من حصة الحمل من التلكة إن كانت لأنه موسر فلا تجب نفقته على غيره وإلا فعلى وارثه الموسر القرابة ولا شيء لغير الحامل منهن أي البائن والناشز والمتوفى على لمفهوم ما سبق وأما قول عمر ومن وفقه في المبتوتة فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما والحدة معهما ذكره في الشرح ولأن نفقت الحمل فتجب بوجوده وتسقط بعدمه وتسقط بمضي الزمان كسائر الأقارب قال المنقح ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع ولا نفقة لمن سافرت حاجتها أو لنزهة أو زيارة وروب إذن الزوج لتفويتها التمكين حفظ نفسها وقضاء أربها إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا منها الاختلاف في النفقة وإن ادعى نشوزها أو, إن أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها لأن الأصل عدم ذلك واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة القول من يشهد له العرض لأنه تعارض الأصل والظاهر والغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند شقاق الإعسار بالنفقة ومتى أعصر بنفقه المعسر أو كسوته أو مسكنه أو صار لا يجد نفقة إلا يوما دون يوم أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا للحوق الضرر الغالي وذلك بها إذ البدن لا يقوم بدون كفايته وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقد تعذر الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان لحديث لا ضرر ولا ضرار وعن أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما رواه الدار القطري وسئل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على اي يفرق بينهما قال نعم قيل سنة قال سنة وقال ابن المنذري ثبت ان عمر كتب الى امراء الاجناد في ديار الغاب عن نسائهم يأمرهم ان ينفقوا او يطلقوا وقد سبق ولان جواز الفسخ بذلك اولى من العنة لان اضطرر فيه اكثر ولا يصح بلا حاكم لانه فسخ مختلف فيه فلم يجز بغير الحاكم كالفسخ للعنة فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره لأنه لحقها فلم يجز بدون طلبها حكم من امتنع من الانفاق أو قد ترفيه. فيه وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدر وقدرت على ماله فلاها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير لأن هندن بنت عثمة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شهيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه فرخص لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه لأنه موضع حاجة إذ لا غنى عن النفقة ولا قوام إلا بها وتتجدد بتجدد الزمن شيئا فشيئا فتشق المرافعة بها إلى الحاكم والمطالبة بها كل يوم باب نفقة الأقارب والممالك من الآدميين والبهائم أجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين حكاه ابن المندر وغيره لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا ومن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما عند حاجتهما وقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن به معروف وعلى عائشة مرفوعا إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه رواه أبو داود ولحديث هندن المتقدم ويجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكنهم بالمعروف لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوالد مثل ذلك فأوجب على الأبي نفقة الرضاع ثم أوجب على الوالد مثل ذلك وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر قال أمك أمك وأباك قال أمك وأباك وأختك وأخاك وفي لفظ ومولاك الذي هو أذناك حق الواجب وراحم الموصولة وقضى عمر رضي الله عنه على بني عم منفوس بنفقته احتج به أحمد بثلاثة شروط الأول أن يكون فقراء لا مال لهم ولا كسب لأنها مواساة فلا تستحق مع الغناء عنها فلا تستحق مع الغناء عنها كالزكاة الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه وأن يخضر عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسواتهم وسكنهم لحديث جابر مرفوعة إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته، وفي نفض ابدأ بنفسك بنفسك ثم بمن تعول صحاو التلمذي ولأن وجوب نفقة القريب على سبيل المواساة فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب للآية إلا الأصول والفروع فتجب لهم عليهم مطلقة أي سواء وارثوا أو لا لعموم ما تقدم ويدخل الأجداد وأولاد الأولاد في اسم الآباء والأولاد قال تعالى ملة ابيكم إبراهيم وقال يا بني آدم يا بني إسرائيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد ولأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة أشبه الولد والوالدين الأقربين وإذا كان الفقير ورثة دون الأبي فنفقته على قدر ارثهم منه لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك فواجب أن يرتب مقدار النفقة على مقدار الإرث ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر ارثه لأن ذلك القدر هو الواجب عليه مع يسار الآخر فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه ومن قدر على الكسب أجبر عليه. لنفقه من تجب عليه نفقته من قريب وزوجه لأن تركه مع قدرته عليه تضيع لمن يعول وهو منهي عنه ولا تجبر امرأة على ركاح لنفقة على قريبها الفقير ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فزوجته لأن نفقتها معاوضه فقدمت على ما وجب مواساة ولذلك تجب مع يسارهما واعسارهما بخلاف نفقه القريب فرقيقه لوجوبها مع اليسار والاعسار كنفقه الزوجة فولده لوجوب نفقته بالنص فأبيه لانفراده بالولاء واستحقاقه الأخذ من مال ولده وقد أضافه إليه بقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك فأمه لأن لها فضيلة الحمل والرضاع والتربية وقيل الأم أحق لما روي أن رجلا قال يا رسول الله من أبر قال أمك قال, من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك متفق عليه وقيل هما سواء لتساويهما في القرابة فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من ابر قال, قال, قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب في الأقرب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعن طارق المحاربي مرفوعا نبدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك ادناك رواه النسائي ولأن النفقه تصلة وبر ومن قرب أولى بالبر ممن بعد ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع لحديث هند السابق وقيس عليه سائر من تجب له النفقة وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه ولا نفقة مع اختلاف الدين بقربة ولو من عمودين نسب لأنهما لا يتوارثان إلا بالولاء فتجب العتيق على معتقه بشرطه وإن باينه في دينه لأنه يلثه مع ذلك فدخل في عموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فصل في نفقة الممالك وحقوقهم وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه لحديث أبي هريرة مرفوعا للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه أحمد ومسلم والشافعي في مسنده وأجمع على أن نفقة المملوك على سيده ولأنه لا بد له من نفقة وما نافعه لسيده وهو أحق به فوجبت عليه نفقته كبهيمته وتزويجه إن طلب أو بيعه لقوله تعالى وأنكه الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا ويمكنه من الاستمتاع بها ليلى وعليه عفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها إزالة لضرر الشهوة عنها ويحرم أن يضربه على وجهه لحديث ابن عمر مرفوعا من لطم غلامه فكفارته عتقه رواه مسلم أو يشتم ابويه ولو كافرين قال أحمد لا يعود لسانه الخنا والردى ولا يدخل الجنة سيء الملك وهو الذي يسيء إلى مماليكه أو يكلفه من العمل ما لا يطيق لما تقدم في حديث أبي ذر ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فعينوهم عليه متفق عليه ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة لأنه العادة ولأن تركه إضرار بهم وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار وتسن مداواته إن مرض إزالة للضرر عنه وأن يطعمه من طعامه ويلبسه من لباسه لحديث أبي دار مرفوع هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس الحديث متفق عليه وعن أبي هريرة مرفوع إذا أذا أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فانه ولي حره وعلاجه رواه الجمع وعن انس قال كان عامه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاه وهو يغرغر بنفسه الصلاه وما ملكت ايمانكم رواه احمد وابو داود والماجه وله تقييده ان خاف عليه باقا نص عليه وقال يباع احب إليه وتاذيبه ان أذنب ولا يجوز بلا ذنب ويستحب العفو عنه مره او مرتين ولا يصح نفله إن أبق لحديث جابر مرفوعة أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة وفي لفظ إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة رواه مسلم وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح إن أذنبه لحديث لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله رواه الجماعة الا النسائي ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه لأن الملك للسيد والحق له فلا يجبر على بيعه كما لا يجبر على طلاق زوجته مع قيامه بما يجب لها فإن لم يقم بحقه وطلب بيعه لزمه إجابته إزالة للضرر وفي الخبر عبدك يقول أطعمني وإلا فبعني وامرأتك تقول أطعمني أو طلقني رواه أحمد والدار قطني بمعناه فصل في نفقة البهائم والرفق بالحيوان وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها لحديث ابن عمر مرفوعة عذبت امرأة في هضرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه فإن امتنع أجبر أي أجبره الحاكم لقيامه مقام الممتنع من أداء الواجب كقضاء دينه. فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل زالة للضرر عنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولأنها تتلف إذا تلكت بلا نفقة وإضاعة المال منهي عنها ويحرم لعنها لحديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد وحديث أبي برزة لا تصحبنا ناقة عليها لعنة لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة رواه وما أحمد ومسلم وتحميلها مشقا لما في ذلك من تعذيب الحيوان والإضرار به وحلبها ما يضر ولدها لأن لبنها مخلوق له أشبه ولد الامه ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وضربها في وجهها واسمها فيه لأنه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو ضرب الوجه ونها عنه ذكره في الفروعه وذبحها إن كانت لا تؤكل لأنه إضاعة مال ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع بها فيما يمكن وهذا منه كالذي خلقت له وبه جرت عادة بعض الناس وحديث بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت إني لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرف متفق عليه أي هو معظم النفع ولا يلزم, من ولا يلزم منه منع غيره باب الحضانة تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون فلذلك وجبت إن جاء من الهلكة وهي حفظ الطفل غالباً عما يضره والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونهوه وتحريكه لينام ونحو ذلك مما يصلحه ترتيب مستحق الحضانة والأحق بها الأم لشفقتها قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ولقوله صلى الله عليه وسلم أنت, أنت أحق به ما لم تنكح رواه أبو داود وقضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم وقال لعمر ريحها وشمها ولطفها خير له منك رواه سعيد واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان إجماع قاله الكافي وقال ابن المنذر أجمع على أن الأمة إذا تزوجت سقطت حضانتها ذكره في الشرح ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعه كالرضاعة ثم أمهاتها القربى فالقربى لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن وقد قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنهما أن يدفع ابنه إلى جدته ويبقباء وعمر بالمدينة قاله أحمد ثم الأب لأنه أصل النسب وأحق بولاية المال ثم أمهاته لأنهن يدلين بعصبه قريبة ثم الجد الأب لأنه في معنى الأب ثم أمهاته القربى فالقربى لإدلائهن بعصبة ثم الأخت لأبوين لقوة قرابتها ومشاركتها له في النسب ثم لأم لإدلائها بالأم كالجدات ثم لأب لأنها تقوم مقام الشقيقة وترث ميراثها ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب لإدلاء الخالات بالأم وعنه أن الخالة تقدم على الأب لقوله صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم متفقوا عليه. ثم العمات كذلك اي تقدم العمة لابوين ثم لأم ثم لأب لأنهن يدلين بالاب ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه كذلك لأنهن نساء من أهل الحضانة فقدمنا على من بدرجتهن من الرجال كتقديم الأم على الأب ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته على التفصيل المتقدم ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب فتقدم الاخوه ثم بنوهم ثم الاعمام ثم بنوهم ثم اعمام الاب ثم بنوهم وهكذا قال في الشرح وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة لانه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وجعفر مخاصمتهما زيدا في حضانة ابنه حمزه انتهى بمعناه موانع استحقاق الحضانة ولا حضانة لمن فيه رق ولو قل لأنها ولاية وليس هو من أهلها ولا لفاسق ظاهرا لأنه لا يوثق به في أداء واجب الحضانة ولا حضر للولد في حضانته لأنه ربما نشأ على طريقته ولا لكافر على مسلم لأنه أولى بذلك من الفاسق ولا لمتزوجة بأجنبي من المحضون للحديث السابق ومتى زال المانع أو أسقط الحق حقه ثم عاد عاد الحق له في الحضانة لقيام سببها مع زوال, مع زوال المانع وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة زالتا لضرر السفر وإن كان للسكن وهو مسافة قصر فالاب أحق إن كان الطريق آمنا لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاعه ودونها أي دون مسافة القصر فالأم أحق لأنها أتم شفقة ولأن مراعاة الأب له ممكنة ولقضاء أبي بكر رضي الله عنه وقد سبق وهذا كله إن لم يقصد المسافر به مضاره الاخر وإلا فالأم أحق كما ذكره الشيخ تقي الدين وابن القيم فصل في الحضانة بعد السابعة وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه رواه سعيد والشافعي وعنه أيضا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبه وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي أيهما شئت فأخذ بيدي أمه فانطلقت به هو أبو داود والنسائي وعن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه رواه سعيد وعن إمارة الجرمي خيرني علي بين أمي وعمي وكنت ابن سبع أو ثمان ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق واختياره دليل ذلك قال في الشرح ولأنه إجماع الصحابة فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ليحفظه ويعلمه ويؤدبه ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارة لما فيه من الإغراء بالعقوق وقطيعه الرحم وإن اختار أمه كان عندها ليلا لأنه وقت لانحياز إلى المساكن وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه لأن يضيع ولأن النهار وقت التصرف في الحوائج وعمل الصنائع وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها ولمقاربتها الصلاحية للتزويج وإنما تخطب من أبيها لأنه وليها وأعلم بالكفأ ولم يرد الشرع بتخييرها ولا يصح قياسها على الغلام لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه الأنثى ويمنعها الأب ومن يقوم مقامه من الانفراد بنفسها خشية عليها لأنه لا يؤمن عليها دخول المفسدين قاله في الكافي ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد وتمنع من الخلوة بها إن خيف أن تفسد قلبها قاله في الواضح وغيره حضانة المجنون، والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا صغيرا كان أو كبيرا لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره والنساء أعرف بذلك وأمه أشفق عليه من غيرها ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه لأن وجوده كعدمه فتندقل الحضانة عنه إلى من يليه قال الشيخ تقي الدين ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله لاستغاله عنه أو قلة دينه والأم قائمة بحفظها قدمت وكذا إذا تركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للام قطعا انتهى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه